بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أ فلَمْ يَرَوْا أَفَلَمْ يَرَوْا إلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُمْ نخسف فيهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد من منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألن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 إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح عدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منه مع أمرنا نذقه من عذاب السعير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 فَلَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَتُ الْجِنِّ أَنَّهُمْ لَوْ كانوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَلَى الْيَمِينِ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 وبدلناه بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وأثل وشيء من سدر قليل.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 126. من السماوات والأرض قل لله وإنا أو إياكم لعلى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون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 يَخَاصِمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلُ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَقENNَا مُؤْمِنِينَ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 قل جاء الحق وما يبدل الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي